ذاتك جرب لفضيلة صحيح ام حيالي حديث اذيك جربتك حديث اذيك جربتك وان عيسى وحي مدعوانا تافيسا ذاتك او او كوذي او كاسو عزاظو هداد اواتد وان عيسى هداد اواتد وان عيسى تغلو وان عيسى روايه طواه كشافه كليها يعني يعني يا قليل الفؤاد البيلو واخرا امس يا قليل قلبي انت والكبد حابين تغلو للستوه روايه روايه بدي اقول لك عدي غير في في مع ان اوحاءت لفظي الاصل وجد تناصة ددك وحان اغاذي وجدتها بمعنى علموها حديث خلف ريسو وجد تناصة ددك حان اغاذي أو الكيس هو ها اقبر تقلح معنا بدغوذي وحان اغاذي انسان الليها يتوان اغاذي انسان لقه هوا يعني ددك وعلى الجرب وحال اغاذي عدل الجرب وقود وغذي وحيكو الكوهايان قال اوغاها هذه الاوغادو وانعيسا انت هذه الجربة معناها ما منه من احد الا هو عند الخبرتي هذه يعني الجربة وانعيسا ساساع المدووين ومحدثين تكو تغريريان تغريريان هذا العصق وقاب الظاهر كاذي هذا السكت انه يتعي سكت انه يتعي لكن كشفوا الخفاة كتاب الهراء كشفوا الخفاة كتاب الهراء والحديث يعني الشرح والبضنان وعسليها اما للسكت واي اما سيضمير واي هذا تقلو تقلح واي على الصلاة لك اذا ثبت له ب ضي او اعراب صحيح يلا معنا تصير القاعه هذه تراهد يعني لامقه لك ضو و قواه فقلها قام مشك فكسر محسين الجمله اهال عديق في انه لوه خط دول العرب طلب في رغيال كولي خطنا واجبرا وجدوا اجرا تغلو تغلو يعني يعني تقلوا يعني جود او عضو عيال يغلو ما اكلنا المضارع يغلو ما هاي قال قال يغلو وجدك ربك وما قلامين رب وما غلا سو يغلو مضارع كماه ويريه فضربات وحال لكن سدي ادي الججري سد حله الهراوه بنانته قوم له عالو كده يعني تغله تغله سيب ضغطك تغله عادي يغلو وبركه تغله واكثر ما يقل له اصغر بركه لكن حديث كان كذلك في عصره وبحثي هو القلا القلا وقعهان القلا البهن قالوا معناه قلن نعد قلا ونعبس يقلي ونع قلا نعد قلا وخلن وقلن قلا انت بوعتمد معنا عد اسمعوا عدت كنتو ديتخافتا عد كنتو وزيد نقلي ليها يو ومضاعو اما مصدر كيدي وحاله كوا مد اول ايم الله قال قلاء ماءه علا عن و انا علا الله ولا كو يعني قافت يعني ولا المدن ولا العماء قلاء اصلا علا ان تغلاه تغلاء ما هي وغط وطي و ط حاتم الطي ما يسكتش حاتم دائما لهينو طي يا ريطي وغضاضو ويه معنا دتك الجريب حدا تجربتي عيسى ودافيسا يعني اسرار طوري وهوكه كو هاتان عندي يعني دد ديدو وطلب الجرب صرا دك بحالشو جرب جرب بحالشو جرب سيد عمر لفظ اثرها جراء وعسبيه هاي جرب الناس بالتراهيم والتنامير ولا تجربهم بالصوم والصلاة فإنهما يفعلهم البر والفاجر اثروا هاي بدكو حكفيري وانكيسي اخر هاي بضأ قدين صلاة بضأ هاي اكو جربين حاو كيذي كعبس هاي انكالوايس وحاكو جربتها بالجراحيم والتنهنيرا بسهو جربتها بسهو لحقيلة لحديث ننك بسهو بهدث يعني أسخار راعضو أما سهو بهدث أمان قليهين قاضي يعني أشيهين بمع وينهو هنقول وينهو بسهو بكادوم سهير أما سوم إسالات من لو أعرف؟ رأى أخرس بلان بورد بلان أخرس أما فاكم أن أرهب بلو أعرف مع اهل الصوم والصلاه لا تجربوهم بالصوم والصلاه فتقودينا صوم والصلاه كفير ان مع الصوم والصلاه افعلوا البر والفاجر صوم والصلاه للفر ان انصب وصوبها البر خمسه وصوبها والفجر كص وصوبها فكم ان ارن ان دار خليفه مانكي ام نور امطه علي اثنين خلينا دكون تعسى لواي عسك محمد اللواي لو هاي جري... بعد ما شفت له الجريد ترتيب تا ورس ما له بقولوا تفيع على 30 بنتيني شاطه براس بنتاي وبتخرب 160 او لا يعني ملائك عم يرسل بسيناي ملائك تعيشهم حوالينا ملائك ونخباسكني على الدلاكن سبدوا في عيكل وسفاح ابو سفاح في في ملائك عملها ندفس تبقى ديا خليف علي ورفاء سيادك خايت نبوها سياد مرواسنا واجي ويجري واتقايننا وملايا على الوقت مرواس آدل وحنشاع عليها معددك كهولي ويسيح مستقافش وكما كي اسخبتي وانو كان مفتهم شكيني كي اسخبتي وكانت عزكي على الشيء كي واديني آخر وحولي وحولي برناس كفوري انت سوء ويجري على الوش سمايتم سفى العولة سوء ويجري يفعلهم الغنو والفاجرمان توقوا هيا ودعت نجاستي حاضي صلاة كمجهد وحايري مصداقي سكالا كبير وحيا البدن واربوحة فقدم قد ناغو اجران اميك يعني او حيصوب بها ايكو من ننكو ولو او نماذا رالقاء ميل ايكستان ننكي عقريان صلاة ايو جو غسلان ايو نجاسة او بشها اجنابي ايو خطو على شان دقت ابو علوي يعني وحاكينوا وحاستم حكي الكاسير مع سي كوليسو اما سنكاستو ها مال جرب الناس شل عمرها ولا تجربوهم بالصوم والصلاة حتى الواقع وهلقوها مركبه لهوي كلي اا اوبر تق الله معناه دد كجرب هذا جرب تدا تحط اوهسه هذا جربت احاول تو دو شرح عادي انت تو التكوين تغلاوه اوهسه ناس كتوهسه الضمير لا دو سكت هنيك كوتاي الحديث وجدت الناس يعني وحان اركي نو مي حديث كوا وحان اواذئ وجدت الناس واهلمك معنى وجدتوا الناس تتكوحان اواذي وحان اواذي قول او ايه قال الله هايو وقول قال الله هايو معنى اول الله هايو تتكي جريبة أوركودي اواتري عند زيبزي ده أوركودي وحيساء معنى دمير قتقلاح يعني وحلو عليا سكتا واي دالا قتاب صديق دالا وطا اما دمير وايق ايان وحلو اسمقها مركاسي مفعولك لماد مفعول أسنقها أسنقها أسنقها محدوفك هذا أما الضمير لفظ الناس ألفيني ضميرك ليه ناس لفظي معنى هاي ماهة ناس لفظي هو جمع لكن لفظي معنى سواء جمع لكن لفظي هو مفرد واحد انت واحد وجدت معنى عرفت الناس هو هذا مفعولك يعني اخبر جارب وعلى الجريبي وعكاس مفعول الناس مفعولك هو أخبره وايح أخبره وايح تتوالج أخبرك وجريب معنا قصة دان وأغادي حقيق صني سبحان أغاني سيك هذا من بينك تجريو حمان تودي أقولك إكوهاستان ولو أغاذاء إيوه يعني انصاف الانتونين ولا اوغا كرشوق الانتونين ولا اوغا ايو نفطودي والب... اي خير والله بمرض نفطوره اي على كل حال وحل اركي بنهان وكديغا عشر ورضان بلاغ اس هاي يعني وحاق جراد ديا وحكا ديهو انا غزال وحاسلي حبل كان ماشي وحذر قدكتونا قدكتونا هو صاح اخديوها انا عسكيل و محكشين انكسطو حصوا شاوو قلت بالناس سوخاده على دمك وعيملو جو ديرو مال الله ما دو عن شي و كتابك و ارغن اللواء انكسطو عصا شينا و كتاب السو اكل وحاكو دلاشين وحاس التا ما يحفتي اصبري وقفك قالو شي راه ماين بعد دا رجعك اليوم بعد علمها ارتدي غرور بدلها غلا وحس حفني الشيرى ددك وعضليه ام أس ام اصير بالطعم من الصومال خاصه كان نحي مسك خواني قاعد دين سو خواني مخونه قاعد دايم حبوا بدل شد بكتاب صورنا الشيرى الا دد نادر يعني قاعد دسبورتي حس اوالي يعني بحك بحصاله نضائر. يوحيال الفيرياء هلو نرائب انتا نعمقوا يريحي سرد دي كتاب تستيواني سومالي هو كان سومال برطاني ايو حوالي لما انتا يعني حفظي مباها يموقو صد ننسان واشي كتاب كان نهود الناس كتاب كان عني الشيخ وهايوه او يعني انتا اللوما اخرين الوكاين سيد علي ومالكي محمد علي ومالكي محمد علي ومالكي وحد دنول اذوه يسئل مسألة. انا كان سؤلين وليبس ثلاث كيسه ما حسبنا اسوسي اجاز الدكتور سي اصلان كتلن وسر سوخا بركا هربيسو اخري هاي وحدي اركيسين بركي حديث ان جارو قال قلقلها مخنوم الحاله افعل بيغط افكيب في ارزل افعل مغوخرستين وانا يبركو على بركه اذن كان امور كامله على البارو يا ابو غزاله وعسليه وحد دكتونه خصنص خاصه هام مخالده متفقها هذا الزمان متفقه اسكيهي فقي اسكيهي في الحسن يعني احنا الدكتورنا وخصوصا خاص اهان من مغزاها متفقه هذا الزمان زمان كان وفقيه وفقيه اسكيهي لايان وفقيه اسكيهي لايان يعني دهيدو وادسيدو الدكتورنا سيما يعني وحاق خاصة هان مثلا المشتغلين بالخلاف وخلافك اشكشو غلايا وخلافك اشكشو غلايا ضرب اشكشو غلايا مر اشكشو غلايا خاصة هان كتكتونيو عيد الدين كهيبري كردائيان وحيئوينيك وشيئيان متفقهات فقهه نما اهع علم المنبرن لكن فقهه اسكيلا وحاقه فقه اسكيلا يعني. فاكا ورمراها وقتا واكا وحفلا وحسورينا الشيء يتبوين فقه نلوشيغة وحواهي يعني أصل بيزي وحسوريوها غلبة الظن حسوريوها الظن أصل وحفل مركزة بعد دي, دي ليل معها جدال كواس كتوة يعني كواس شغلان دور يوم مرل وكسوانة سياء فإنهم إيجي يتربصون واكو كرهات بك اديغ غف اي كافر هابس من هيك الكفيس ما حدا ما حيكون سوايا لحاسديه لحاسد محدد عدنا شب المنونه غير التوخ سوايا وحايه ظنون اكو ظهير غباشه واتقامزونه بالعيون عندها يحسونه واتره هايان عليك في القاضي عثراتك وحد اذي لعد عيشي قف قف قف قف قف قف اللي في له هايان قف قا اقلاله هايان في عشرتهم لخضوا لخض قاضي معامل ضودي كيف وفي عشرتهم قرابلو جي وجبه يونكا واقف في عسبتهم عصباده و اي قرر قد مكتملو او وران اني كو قيل ليال بوخو غليان خو عاويان اي رباهاه عصبتهم خريبهون يبهونك و فلقوا بها يعني باس او مقوص صابي هايان حقالة أحكام تولدك حديث وفهمي النبي اللي هي أقيلو صابية معناه نين كأو الشيخ هدي غفأس كألعوه صابية معناه إن مرة كألعدي محايلة هدي ولو كألعوك هدي مرة كألعوك أنا أشو عيلي كميانو مرة هاي معان نوي أمرو هاي هيئات علومة دواتي علومة هدي وحكا لاعان وحقيقة أثناء هنا اوحكا دعين وصال او يعني وعلي بالتفتيت يعني هادين يعني كو يعني افافي نكاس ليه اخواني محايا ولا يفرون لك زلتا دفكا داعي او كا داعي اما داعي ادعي دنبي القشي جرهتا يعني يعني مكو ولا يسرون لك عورة عورنه كوموا اسطرايان وعدو ورقاد متفق هذا ومتفق هذا ما سوى اللهم انك شيع متفقين موافقين مشوشين يا عن اهان وحتى بشار فقي ولوبين بشار هذا ولو بالملكامل اديله فقي ولوبين بس انت سوا على القليل والكثير ويحرقوا ربما بقوا حسدايا ويحرضون عليك الاخوه ولا بالهاء ولا لها. بالتهمة أي قوشيك والبوتاني نبعوا بينه أي قاسوبها نساهري أو عيليان انهضوا هدي وعني أي في عين مركز هدي راضي أي تهم حيث فظاهرهم ظاهر قودي الملغوة استعليسيوه الملغو معناه استعليسي أما كي لك أراهين والمجتمع فهمهم باقي عنه شيئا كهذا مركز, فعيد مركز. فعيد. قادي عروض انه فضادنه والحنغ وهي ظاهروا ثيابهم مرد ظاهر كي وبعدن ظاهر ثيابهم حنغ وهي حناك او الحنغ وهي وبعدنهم بعضهم كواذن ذئاب هذا كلمة غزالة ما قضت به المشاهدة مشاهدة في عركتينة وهي كانت في اكثرهم إلا رحم الله إلهي نقول محرس مهار فصحبتهم كواس وكالة للاساحب هو ومعاشرتهم لما عملتهم قاليني خذ لهم هو هذا كني حقهم إلا هو كالصداق إنك وداي نمك وموجها سوا فكيف ما يجارك بالعداوة إنه عداوة نمك وعديرك سوا يا كلام حجيط الإسلام وغزالي رحمه الله تعالى زمان سا يسوا حديث له معنى دق جلبو بعد اوغاز دق ولا جري وحال اوغادي حديه للجاري وقف وحال هو دق وحال اوغادي وحي علوشه ود كوجو عصوب خايه علم يا ابو شارت جربتي هل كوفخذي او يا شي شوف ياك وصوب يعني يعني داوي بكبده وحاصولك dawo ya mahayli ninki oo qamrada ay ninki oo muuntu oo joogta di mahala hiiri hadii joogta kabadati hadii ninka wax wajoo doonta maxa oo bananaay fiqaal giliya maxa oo bananaay wuxuu is helo oo hadis dhimaaya oo su'aas ku joog oo su'ulimaayo wuxuu is hela qulujyo ma yanaa khabarna ma hayna hatta hadii aad tirsahay dowo asku asqulujyo oo yaane الشهر الذي لا يراه وحو يراه يعني ما مسافغ الاثري له رباع عن كل عيب قليله له رباع كل عيب قليله الشق جعل عيب وثم ارتزو كما عين الشق الشق اعاده اخو خطه وعداوه كجرت تبدي مسابها ما قال شي شي محمد وهو يراني كوجعل عيبت العلامكايو نكيكون عين ابدولغيز غفير ابدولغيز عيب تاع اسكارتي هذه لا هو واه علمي اهان يعني otti jeewisid halkoodi wixii hoostooda ku qarsonaay gudubood qarsonaay oo kale buhayna bu subax maanaatiisu suba ابكاني ابراهيم عليه الصلاة والسلام ابراهيم وهي واسقودي والحال هو اسوء ابن الثمانين سيه تنجر اسوءه اسقودي بالغدوم اسوءودي فاس اسوءودي <تصفيق> لقد <تصفيق> قدوما سأقول يعني فاسع سأقول فاسع وين علي <عطيق> ذا منصف سأقول الله سأقول سأقول قدوما سأقول إختتان وإسدود إبراهيم وإبراهيم ابقانين وإبراهيم ابنهام الخليل باجا ديسي وعسكو قوي نفتيسه قوي ختان اسمون أوه خاتنك فيقل كيسي خلع عاي وعاي قيل وعزلها مستر ومحل خدني مالو ملعواه حديد كيا كمده كل غودي على عام حالو خطي على المدعاوة اختتنا واسكوذي والحال هو أصيوه ابن, ابن ثمانين سنة أصيوه سيد تنجر أصيوه بالقدوم مفاس منصار أصيوه على كل حال أصيوه بالقدوم أصيوه هواء ابن عثاك الوضع حسليها لقد تومي تجديد يا حبيبي بيقولوا حصلها فاصل ما ماشي دوي ال دهيه قدوم لها قدوم بلد واه والهراء قطال بول واه عشاب قطال ام الجبل واه حجاز قطار مدينه كلوا دهي اما ثمل عمان كيال واه او اما سي بلاد سدزملي او يعني انت كل كده اتراعت بي على كل حال يعني يبيهق يقرطب وحيراجعك الليين يراجعك الليين من صار اشكوكوذي من صار اشكوكوذي وانك عطاسي رجعين ابن الثمانين ابن الحجر ابن الغيم ابو نعيم الديلمي انتا كولي يعني اهل الاشكوكوذي واسكا اشكوافقين موضع ثين ولف ولف هيكرا من اسجدي وحاكمي ده النبي الله عيسى كمثال من كو اسجده وحوري نبي ابراهيم حديث قومي كل حديث كان مش خارج من مساوا ودنيك بلياس وابراهيم وابلاوي ونبي عيسى وابو انت واحد عام بس دحدي عمل <سؤال> فشو اولاد دي لا يعني انت بدينتس الشارع هيسو ودينتس ونسى بشارع واخوان وكاس انت واحد طرات حنكس كونيا Nel on juhkin on, Papa intervab isärilас suhtes ei. Nel on kabu isärilt sind ühe sireel, senne puusvas mm. selisuguhendus ühe لا ذولي دوام كل ذولي على وضع ونصارى طوائف نصارى كمدا طورات كاس وليل تاويل او بادل الصحاي قبل دوام كل على وضع لا جلدة الذكر معها ذكرك مخارق قسم الموضوع مشروعي او ختانك لوجدي وقتين حذيان اي قطينو او ورير اي كي الجهال دول الامر كذا كم في كم في كم في كم اي كلام معايا لي امبير ضايع فهمي قاعد في يعني وعي امبير ضد الشوب يعني قرط ايليين وعاد كل البواليمدين قاوه انت أبي معايا مركز ابراهيم معايا معايا مو المسلمين اله مع زميري انت تبع ملتي ابراهيم ما ننتب ملتي ابراهيم نبينا الله نرفع ملتي قبر اياه بالغودو ايدكيني ثا قبر اياه بالغودو قبر اياه بالغودو حد ايامك طوحلك هيني اا قدني هذا واخا اسلامك ضام بغنينكي ومدب شافعي الثاني قبر اياه قدنيك واجب واجب واجب واجب شافعي الثاني لكن حديثي سوى سجاري سو انها اشمي ولا تنهيكي تي ام عطيه اللي هي وامونه سدي النبي اللي محطيثي جمقي وسو الشاي حديثي بديسي يعني ارسل ما ايه اشمي تسمى يعني كره وورا حمزة ترسل بوايا مالكورك خارسي يا نبي اريك ولا تنهيكيها فين انه كله يزيبرك بعينك وقيمها حديثي يا سيدي وقيمها دونا ان شاء الله هو يبقى بجودة ايه جنينكا ساوا معايا يعني اتبع اليه مليون النبي راع ملة ابراهيم راع ابراهيم ملة لديه ساسا اهال يعني ان او جنينكا جور ايام بواجب اسيا ساها الحاية عدو انتام يعني لو بني هابل قدوم ازجودي معايا لمركي اصري اصروا ازجودي وعسالي فاس المنظر تيس وقوي <تصفيق> الهي وعشي الامركاسي ودك دكتين خبنا لك الالة انت ان ايدي اكو حد رواية ذا كتمت القدسية رواية ذي امكو قدلت تنقو الشيخ ودك دكتين وعشي انان وهسلو امركاسي امتثال كيسي إنك وهزده وأنك عزده فأسه وقوده مركين الأمر يسجد لهري إله يا سعب المهد لنبي وعيش. يعني مركين لهري يسجد فأسه وقوده يا سيري صحفة أصل درجة إيكا فأسه وقوده إلهي وقوده وقوده على ماهور وقوده من صاحب أسكو جوي فأسه بعد إلهي وقوده وقد قدرته إنتانكو عدينين وحي أسكو جوده لهيد إنتانكو الشيء قعد از عاتي يا روحك عبسدي انا وحدد امرك ابيك امرتي اذا غبال اقوله انك عبسدي بدي اني انشوف انا عادسك انشوف له انك امرك اخلاقي اوك गाइस قيلك ولا غيرني هاي محل شام يا شام يعني انت على كل حال وحريوه ومجروب نبينا ابقاني ابراهيم صلى الله عليه وسلم ان اشكو قوي باجه ديس اهلت النجارة يعني سرمالها اهل دوري او ان اشكو قوي وحريوه ومجروب هذه موضع اليراني ايضا وحريوه ومجروب مهيس يعني الغوية الغوية قدوم للاهايي كما ذاكيك تنعيب انتهى واحد الهيه وسوه وحيد ومركي اهام هو هذا بيعني بي الهيه امري اهلة اهلة ابي يعلى هو اه امر ابراهبي وسطان قدوم عليه ويعني هذا روح الله الا اجلت قبل ان امرك بآلتي يا ربي قريت ان اخر امرك واخر واخره ان اخر امرك بضلنا ونقولوا عكس انتوا تستوبوا بالحناي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبنائي صلوات الله وسلامه عليه وعزره اختضبوا خضابته اختضبوا خضاوه معنى بالحنائي بالحنائي إعلانك وغضابته تنتين مريع إعلان الله والله تنتين إعلان مريع اختضبوا خضابته معنى تينج تينج دوريا تينج ميتد دوريا معناها يا الله الحناء فدوريا الخباوه قضابته معنا ضروره صحيح سهل غلبك تينج انا احتضمه خلاف غير دوريا يعني تينج تينج ما بحقي تينج غير كبي الحناء عاين في انه علامك طيب ريحي عرفتي سي طيب الريح عرفتي سي وافي عن تهي عرفتي سي وافي عن دهي سكنوا الروعه يسكن وحو... <تصفيق> انو ارجلحي شارع أغادي سبحانه هاي صلوات الله وسلام عليه خاصي لك شارع أغادي خبابك كأسطرع عيليهن بركوزي يعني عرض عركة لذي ننتأمك عرضي أسأركو قلب انوالب ما هي خطابك اعلانك لو ضر و انت لو ضر واستريسا بعدي وانا هديت عليها و